<متشفت> <متشفت> حب <صحن> علي <متشفت> <متشفت> له خير أخٍ صاحبي من كان في المحراب كالراهبي وفي الوغا كالأسد الغاضبي وعلي ابن أبي طالبي أحلى من الشهد لدى الشارفين وعلي ابن طالبي أحلى من الشهد لدى وفي القدير قد حضي رتبةً من الإله المنعم الواهبي وذاك إذ عينه احمد مولا على الحاضر والغائب من اشتقت لبشاني في وعلي من اشتقت وقال للصحب ألا فاسمعوا ان علي المرتضى نائبي امام حق ومقاماته اكثر من مقدره الحاسبين علي ابن طالبي احنا من الشعب دي يا ضالبي وحبه مفترض واجب على الورا من لدني الواجبي وان ال ال وحي خيره للورا ولاؤهم حسبي يا صاحبي وعلي علي من الشعب دي يا طالبي احنا من الشعب دي يا تنفد شوق قلبي راواوسطه فطرين قد قطعا بلا كاتبي العدل والتوحيد في جانب وحب أهل البيت في جانبي احلام من الشهد لدشاريبي علي من, من الشهد لدشاريبي علي ابن من الشهد لدشاريبي